الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانقص والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اننا لله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 أنت أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار, كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها.